بوك تو اثنان واربعون اثنان واربعون. زيارة المدينة زيارة المدينة <تصفيق> هل يفتح السوق ايام الاحد هل يفتح السوق ايام الاحد هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض أيام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ شو لا بستاريو ميركريد مالفيرميتاس؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ شو لا موزيو مالفيرميتاس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ شو لا هل يفتحوا الجاليري ايام الجمعه؟ هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ شو هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ شو هل ينبغي دفع رسم دخول هل يجب دفع رسم دخول كم يكلف رسم الدخول كم يكلف الدخول هل يوجد تخفيض للمجموعات هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للاطفال؟ هل يوجد تخفيض للاطفال؟ هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ كي <يكنسطروجو استاستيو> ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ لا كم عمر هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ كيو كونسترويز لا من بنى هذا من بنا هذا المبنى؟ مِيِّنْتَرَسِي <متحدث في الارخيتكتورو> أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالفن. <متحدث في الارتو> أنا مهتم بالفن. <متحدث في الارتو> أنا مهتم بالرسم. أنا مهتم بالرسم